وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء كم أي يستقيم وما تشاءون إلا أي يشاء الله رب العالمين.